وَقَالَةِ الَهودُ وَنَّ صَار نَحنُّ أَبَنَاءُد اللَِّ وَأَحِِببَُّ وَقَالَةِ للَِهُودُ فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ أُرْسِلَ لِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لله اريق السماوات والارض وما بينهما والاليه المصير والاليه يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم وَجَاءَ اخْبَارُهُمْ لَنُبَيِّنَ لَكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلاَجَةً مِنْ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلاَجَةً مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا أَنْتَ قَوْلُ مَا جَاءَ أَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرَ أَنْتَ قَوْلُ مَا جَاءَ أَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرَ فَقَدْ جاءكم بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على, والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعم رحمة الله عليكم إذ جعل فيكم وإذ قال رسال قومي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم من العالمين إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يكفي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا يا قوم القلو الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أذباركم فَتَمْ قَالِبُ خَاسِرِينَ وَلَا تَرْكَدُوا عَلَىٰ أَفْئِدَةٍ فَتمْ قَالِبُ خَاسِرِينَ قالوا يا آلُ يوسَٰى إِنَّ فِيهَا أَمْرًا جِدًّا وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حتى فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وإنا لن نبق لها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يَخَافُونَ أَن عَذَّبَ اللَّهُ عليه عَلَيْهِمْ دَخُولٌ عَلَيْهِمُ الرِّبَابُ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن عَذَّبَ اللَّهُ عليه عَلَيْهِمْ دَخُولٌ عَلَيْهِمُ الرِّبَابُ قُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا خَرْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ قُلُوا عَلَيْهِمُ الرِّيَابَ فَإِذَا خَرْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا I you.